Allahu بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلينا المصير يعلم ما في السماء المر ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وباء أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهن رسله بالبينات فقالوا فقالوا فَبَشِّرْ مَن يَهُدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا الله اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لنْ يُبعَثوا قُل بَلَى وربي ثُمَّ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 يُنْصِرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأسن مصير والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النّار فيها وبئس المصير ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا، فإنما على رسولنا نبلا غلمبين. Allah لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوك. أزواجكم وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذرواهم وإن تعفوا وتصفحوا وتوفر فإن الله غفور رحيم إنما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 اِن تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ